يسبح لله مال السماوات وراح الأرض من القدوس العزيز الفتيح هو الذي بعث في الأنمين رسولاً منه يدلو عليهم آياته ويتشكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيظ آل المثين وآخرين منهم لما ينحقوا بهم وهو العبيد الحكيم ذاتك رضو الله يحكيه من يشاء العظيم. مثل الذين حملوا الدورات ثم لم يحملوها كمثل الثلال يحمل أشفار مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهزي القوم الظالمين تَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَجَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَلَيْسَ إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم وعي والشهادة بين بما كنتم تعملون وإن الموت الذي تبرون منه فإن له ملاقيكم ثم تردون إلى فينسبكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آبدوا إذا نودي للشلاة من يوم الجمعة فاشعوا إلى ذكر الله وذور البيع ذلكم خير لكم منكم كنتم تعلمون. فَإِذَا أُقِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْفِرُوا هجْرَةً وَإِنْ لَمْ تُنْفِقُوا مِنْ أَغْنِيائِكُمْ فَتَصَدَّقُوا وَمَا تُنْفِقُوا وَإِذَا أَوْ عند الله خير من الله ومن السجارة والله خير